أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَتَنفَّسَ مِنْ فَمِهِ وَيُدْخِلُ مِنْ أُذُنِهِ وَهُوَ أَخْرَى وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا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 Abai in kun tum sadib. Kullallahu thumma yumitukum, thumma yajmaqum ila yom al qiyamah. Tila rib fihi, walaikin دار الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم اذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وقو الساعه لا ريب فيك قلت ما ندري ما الساعه قلت ما ندري ما الساعه إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستيقين